بوك تو ستو مئة الظروف الظروف ده كه ادناش نيكوغاش دو مرة لم يحصل قط حصل مرة لم يحصل قد. تالي في كست برلين. هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ نه نيكو جش دوسجا نه ساو لا لم يحصل قد. لا لم يحصل قد. نيكو Никој. Ахад? Ла ахад. Ахад? Ла ахад. Познавате ли овде некој? А таарифу ахадан хуна? А ахадан хуна? Не, не познавам никого. Ла, ла аарифу ахадан хуна. Ла, ла аариф ахадан хуна. ما زال لم يعد. ما زال لم يعد. كيف استنتِ هل ستستمر في البقاء هنا طويلاً؟ هل ستستمر في البقاء هنا طويلاً؟ لا يسْنَى لا. لن أبقى هنا لأطول بتاتا. لا، لن أبقى هنا لأطول بتاتا. نشتو شيء آخر، لا شيء أكثر. شيء آخر، لا شيء آخر. سأكترد سنابيتة أُشتنشتو. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ أ تريد أن تشرب شيئا آخر؟ نه. جسنا لا. لا أريد أي شيء آخر. لا. لا أريد أي شيء آخر. اك نيش شيء حصل. لم يحصل. شيء حصل. لم يحصل. يادفت لي بكنيشتو. هل حصل أن أكلت شيئا؟ هل حصل أن أكلت شيئا؟ نه ياسوّشت نمام يادنو نيشتو. لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء. لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء. أشتنيكوي. Никој повеќе. Мазала зале ахад? Лесе мин ахад. Ма зале ахад? Лесе мин ахад. уште никој кафе? Хел ма зале ахад? Јурид кава? Јурид Не, никој повеќе. Ла, лесе мин ахад. Не е За текстовите и книгите посетете ја страната duplove.duplove.duplove. book2.d